ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هروارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لكرم ولنا فيها صلاح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 حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أنس وحشتنا في القبور يا عزيز يا غفور اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا ونولا تأورنا اللهم ألبس مليكنا لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية واغفر لوالديه ووالدينا اللهم اغفر لوالديه ووالدينا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء واح في حوزه الاسلام واجمع كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار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 ولك منك لا نحصي فنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه